النشره الاخباريه النشره الاخباريه للهداكم فقد شتم لنا صرح كرامه بن حسام بالدميم فتنبهوا للقادمات فحولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الإسلامية اليوم الاربعاء الخامس من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين عملية استشهادية على رطل مشترك لعناصر من التحالف الصليبي والبيكيكيه المرتدين توقع قتلى وجرحى منهم في الحسكة وهلاك وإصابة أكثر من 36 عنصرا من البيكيكيه المرتدين بينهم قياديان ومسؤول أمني في الرقة والخير ضمن غزوة الثأر لولاية الشام جنود الخلافة في ليبيا يسيطرون على بلدة الفقهاء ويقتلون ويأسرون عددا من المطلوبين ضمن غزوة الثأر للشام عشرون قتيلا وجريحا باستهداف قاعدة عسكرية ومطار في النيجر ضمن غزوة الثأر لولاية الشام مقتل وإصابة خمسة عشر عنصرا من الشرطة المصرية المرتدة بينهم رئيس مباحث وعدد من الضباط بعملية استشهادية في سيناء ضمن غزوة الثأر لولاية الشام هلاكوا إصابة أربعة وعشرين من الجيش الرافضي المرتد بينهم مسؤول وقائد وتدمير مبنى لهم ضمن غزوة الثأر لولاية الشام في أماكن عدة من ولاية العراق البداية من ولاية الشام عملية استشهادية على رتل مشترك لعناصر من التحالف الصليبي والبيكيكاه المرتدين توقع قتلى وجرحى منهم في الحسكة وهلاك وإصابة أكثر من ستة وثلاثين عنصرا من البيكيكيه المرتدين بينهم قياديان ومسؤول أمني في الرقة والخير ضمن غزوة الثأر لولاية الشام من الحسكة بتوفيق الله ومنه وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة انطلق الأخ الاستشهادي أبو المعتصم الأنصاري تقبله الله بسياراته المفخخة نحو رطل مشترك لعناصر من التحالف الصليبي والبيكيكيه المرتدين على طريق الحسكة الشدادي بالقرب من قرية السبعة والأربعين وفجرها على آلياتهم رباعية الدفع ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وتدمير ثلاث آليات ولله الحمد والمنه وفي الرقة بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة استدرج جنود الخلافة عناصر من البيكيكيه المرتدين بتفجير عبوة صوتية في شارع النور بمدينة الرقة وبعد تجمع المرتدين فجر المجاهدون عليهم سيارة مركونة ما أسفر عن هلاك وإصابة 12 مرتدا وتدمير ثلاث آليات وهاجم جنود الخلافة أمس حاجزا للشرطة العسكرية التابعة للبيكيكيه المرتدين في قرية جديدة خابور بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك ثلاثة وإصابة خمسة آخرين وفي عملية أخرى فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للبيكيكيه المرتدين في جديدة كحيط شرقي الكرامة ما أسفر عن إعطابها وإصابة عنصرين كان على متنها وفجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من البيكيكيه المرتدين في قرية الحوس شرقي الكرامة ما أدى إلى وقوع ستة عناصر منهم بين قتيل وجريح وإعطاب الآلية كذلك استهدف المجاهدون آلية أخرى بالأسلحة الرشاشة عند حاجز الجوهرية في القرية ذاتها ما أدى إلى تدميرها ووقوع عدد من الجرحى وقتل المجاهدون بالأسلحة الخفيفة عنصرين من البيكيكيه المرتدين في قرية الشركة بمنطقة سلوك واستهدف جنود الخلافة أيضا دراجة نارية تقل عنصرين من البيكيكيه المرتدين على طريق قرية أبو خشب شرق الرقة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها وفي قرية جديدة خابور استهدف جنود الخلافة منزل قيادي من البيكيكيه المرتدين بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد على توفيقه وفي الخير ضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة اغتال جنود الخلافة بسلاح كاتم للصوت المسؤول الأمني لساحة الصور لدى البيكيكيه المرتدين المدعو عبد القادر بالقرب من منزله بقرية الحوايج في ذيبان وفي عملية أخرى اغتال المجاهدون بسلاح خفيف أحد عناصر قوات النخبة التابعة للبيكيكيه المرتدين المدعو علي الجابر بعد أسره في مدينة البصيرة وأحرقوا آليته واغتنموا سلاحه وتمكن جنود الخلافة من استهداف آليتين تقلان عددا من عناصر البيكيكيه المرتدين إحداهما بالأسلحة الرشاشة والأخرى بتفجير عبوتين ناسفتين عليها أثناء مرورهما بدوار العتال الكائن بين بلدتي البصيرة والشحيل ما أدى إلى تدمير وإعطاب الآليتين وسقوط عدد من القتلى والجرحى وأعطب جنود الخلافة آلية المرتدين أمس بعبوة ناسفة في قرية البريهة التابعة للبصيرة إضافة إلى اشتباكهم مع المرتدين عند حاجز الزر ما أدى إلى سقوط جرحا كما فجروا عبوة ناسفة على آلية للبيكيكيه المرتدين في قرية اليمامة بمنطقة ديبان ما أسفر عن تدميرها وهلاك القياديين المرتدين سيبان وفرحان ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية ليبيا جنود الخلافة في ليبيا يسيطرون على بلدة الفقهاء ويقتلون ويأسرون عددا من المطلوبين ضمن غزوة الثأر للشام من برقه بتأييد من الله تعالى شن جنود الخلافة في ليبيا هجوما كبيرا على مواقع المرتدين في بلدة الفقهاء التابعة لمنطقة الجفرة ضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة وداهموا عددا من منازل المرتدين فقتلوا آمر الحرس البلدي ورئيس المجلس البلدي وأحرقوا منزله وقتلوا عدد من المرتدين المطلوبين لدى جنود الخلافة وأسروا عددا آخر وأحرقوا مقر الحرس البلدي ومنزلين يعودان المرتدين إثنين وسيطروا على البلدة لساعات عدة ثم عادوا إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد والمنه، وإلى ولاية غرب إفريقيا عشرون قتيلا وجريحا باستهداف قاعدة عسكرية ومطار في النيجر ضمن غزوة الثأر لولاية الشام بتسديد من الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة استهدف جنود الخلافة أمس مطار مدينة ديفا في النيجر وإحدى القواعد العسكرية القريبة منه بعدد من صواريخ غراد ما أسفر عن هلاك وإصابة نحو عشرين عنصرا من المرتدين ولله الحمد على تسديده وإلى ولاية سيناء ضمن غزوة الثأر لولاية الشام مقتل وإصابة 15 عنصرا من الشرطة المصرية المرتدة بينهم رئيس مباحث وعدد من الضباط بعملية الاستشهادية في سيناء بمعية الله وفضله وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة نفذ الأخ الاستشهادي أبو هاجر المصري تقبله الله هجوما استشهاديا على دورية راجلة للشرطة المصرية المرتدة حيث فجر سترته الناسفة على عدد من عناصر الشرطة المصرية وضباطها المرتدون بالقرب من قسم الشيخ زويد مما أدى لهلاك وإصابة 15 مرتدة بينهم رئيس مباحث قسم الشيخ زويد وعدد من الضباط الآخرين كما دمر جنود الخلافة دبابة للجيش المصري المرتد إثر تفجير عبوة ناسفة عليها ما أدى إلى إعطابها وهلاك من كان على متنها وذلك بين جبلي السعادة والرأس الأحمر جنوب العريش إضافة لذلك تم قنص عنصر من الجيش المصري في حاجز الماسورة مما أدى لمقتله وذلك على الطريق الدولي برفح وأعطب المجاهدون مدرعة من نوع فهد لشرطة الردة المصرية إثر تفجير عبوة ناسفة عليها بالقرب من حاجز أبو شنار برفح ومقتل وإصابة من كان على متنها ولله الفضل والمنة وإلى ولاية العراق هلاكوا إصابة 24 عنصر من الجيش الرافضي المرتد بينهم مسؤول وقائد وتدمير مبنى لهم ضمن غزوة الثأر لولاية الشام في أماكن عدة من ولاية العراق من الأنبار بحول الله وقوته وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة فجر جنود الخلافة سلسلة من العبوات الناسفة على آليتين للجيش الرافضي المرتد وسط مدينة القائم ما أدى إلى إعطابهما ومقتل وإصابة ثمانية عناصر كانوا على متنهما بينهم ضابط ولله الحمد إضافة لذلك فجر المجاهدون عبوة لاصقة على آلية قائد في الاستخبارات الرافضية المرتدة وسط مدينة القائم ما أدى إلى مقتله وتدمير آليته ومن جهة أخرى هاجم جنود الخلافة أمس مقرا للجيش الرافضي المرتد قرب الحدود الأردنية العراقية المصطنعة واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أدى لإعطاب آليتين ومقتل وإصابة أحد عشر وتدمير أجزاء من المبنى ولله الحمد على توفيقه وفي ديالة بتوفيق من الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد أمس في منطقة إبراهيم المذكور جنوب بهرز ما أسفر عن تدميرها وهلاك مرتد وإصابة اثنين آخرين كما أعطبوا سيارة لعنصر من الجيش الرافضي المرتد إثر استهدافها بقنبلة يدوية في قرية نوفل شمال المقدادية أمس ولله الحمد وفي كركوك بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية لأحد عناصر الحشت الرافضي المرتد قرب منطقة طوز خورماتو أمس ما أدى لإعطابها وإصابة المرتد بجروح نسأل الله إن يعجل بهلاكه وأخيرا إلى ولاية الصومال بفضل الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة قام جنود الخلافة باغتيال عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة بالأسلحة الخفيفة قرب مقر بلدية مدينة بوساسو شرقي الصومال ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين عملية استشهادية على رطل مشترك لعناصر من التحالف الصليبي والبيكيكيه المرتدين توقع قتلى وجرحى منهم في الحسكة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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي